فَلَمَّا السَّيَأُ مِنْهُ خَلَصُونَ جِنًّا فَلَمَّا السَّيَأُ مِنْهُ خَلَصُونَ جِنًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ موتقا من الله قال كبيرهم ألم تعلموا أتى أباكم قد أخذ عليكم موتقا من الله ألم تعلموا أن أباكم قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْتِكُمْ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ أَلَمْ تَظْلِمُوا خِنْثَ أَذَاف قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْتِكُمْ لَكُمْ قوم يوسف فلن اذر عن الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين